أَمَنَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ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 وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة قل أتخذتم عند الله عهدًا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله أم تقولون على الله ما لا تعلمون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 اميل الصالحات اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا